معشر العزاب يا بعض البشر ف و ق ت للرمل أ و تحت المطر قد تركت العيش فيكم طامعا في رضا الرحمن لا أ خ ش ى الضرر نعم أ ن ت م ياصحابي إ ن م ا ذلك العيش الذي فيكم أ م ر فاجهدوا والله معكم ناصر نحو بنت الناس فالله أ م ر ا ن ظ ر الجنه قل لي هل بها أ ث ر العزاب أ و بعض ا ل أ ث ر بئس والله شباب يكن يقدر العرس فلا يبقي أ ث ر